يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى والثالث التعميم في المجازي له وقد مال إلى الجوازي مطلقر خطيب وابن مندا ثم أبو العلاء أيضا بعده وجاز للموجود عند الطبر والشيخ للإبطال مالا فاحذري لا يزال يتكلم حول موضوع الإجازة فعرفنا أن الإجازة كما أشار أنها تشعة مرات المرتبة الأولى إجازة معين لمعين والثانية إجازة معين دون معين كان يقول أن يعين الشخص المجاز له دون الكتاب المجاز فيقول أجلت لك جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي أو ما أشبه ذلك وقد عرفنا أن النوع الأول الجمهور على جوازه إلا ما نقل عن بعض أهل العلم من منع الإجازة مطلقا والنوع الثاني أيضا الجمهور على جواز ذلك حيث إن الإجازة معينة والمجاهز فيه وإن يعين لكن يمكن حصره ويندرج تحت دائرة الحصر والنوع الثالث من أنواع الإجازة أن يعم المجاز له فلا يعينه كأن يقول أجست للمسلمين أو أجست لمن أدرك زماني ونحو ذلك وهذا أيضا محل اختلاف بين اهل العلم ولذلك قال التعميم في المجاز له هل يصح او لا قال مال الى جوازه الخطيب البغدادي مطرقا وكذلك ابن منده وهكذا ابو العلاء وشياته تسمية هؤلاء الامة الذين رخصوا في تعميم المجاز له لكن هذا التعميم هل يشمل الطرفين المجاز والمجاز له يشمل المجاز له والمجاز فيه او انه لا بد من تحديد المجاز فيه والظاهر انه قصد الامرين معا المجازة له والمجازة فيه ولذلك عمم الحكمة واطلق ولم يقيبه قال وجازل الموجود عند الطبر اي ان الطبر يقول اجشت من هو موجود الآن وعلى قيد الحياة أن يرضي عني كما ثم لفت النظر إلى أن الإمام ابن الصلاة رحمه الله أبطل هذا ولم يقبله ولم يعده صحيحا وذلك لما يستمل عليه من الجهالة لما يستمل عليه من الجهالة ولهذا قال وجاز للموجود عند الطبر والشيخ للإبطال مالا أي غلب جانبه بطلان هذا النوع من الإجازة ويرى ذلك ولهذا قال فاحذر يعني ولا تطلق الجواز لأن من العلم من منعه ومن من منع ذلك قدم الشلاح يقول الحظ العراقي ناثراً ما كتبه والنوع الثالث أنواع الإجازة والنوع الثالث من أنواع الإجازة أن يعم المجاز له فلا يعينه فقوله قال تعجزت للمسلمين او لكل أحد او لمن أدرك زماني ونحو ذلك قال وقد فعله أبو عبد الله بن مندى فقال أجشت لمن قال لا إله إلا الله وجوزه أيضا الخطيب يعني البغداد قال وحتى الحاجم عن من أدركه من الحصار كاب العلاء الحشن بن أحمد العطار الهمداني وغيره أنهم كانوا يميلون إلى الجواز يعني إلى جواز هذا النوع من الإجازة وهو الإطلاق والتعميم وحكى الخطيب يعني البغدادي يعني القاضي أبو الطير الطبري أنه جوز الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة قال ولم نروي ولم نسمع عن أحد ممن يقتبى به انه استعمل هذه الاجازة فروا قال ولا عن الشرزمة مستأخرة الذين شوقوها والاجازة في اصلها ضعيها وتزداد بهذا التوسع والاشترسال ضعفا كثيرا لا ينبغ احتماله هذا ما برر به ابن الصلاة رحمه الله ولذلك ردها قلتوا ممن أجازها أبو الفضلي أحمد بن الحسين ابن خيرون البغدادي وأبو الوليد ابن رشد المالكي وأبو الطاهر الشلفي وغيرهم ورجحه أبو عمر بن الحاجب وصحوحه النوعي من زياداته في الروضة وقد جمع بعضهم من أجاز هذه الإجازة العامة في تصنيف له جمع فيه خلقا كثيرا رتبهم على حروف المعجم لكثرتهم وهو الحافظ أبو جعفر محمد بن حشين ابن عبد البدر الكاتب البغدادي قال وممن حدث بها من الحفاظ أبو بكر بن خير الأشبيلي ومن الحفاظ المتأخرين الحافظ شرف الدين عبد المؤمن ابن خلف الدنياقي بإجازته العامة يعني روى وحدث بإجازته العامة من المؤيد من المؤيد الطوشي قال وسمع بها الحفاظ وسمع بها الحفاظ أبو الحجاج المجي هذا صاحب تهديب الكمال وصاحب تحفة الأشراف وغيرها من الموسوعات ومن الكتب أبو الحجاج المجي وسمع بها الحفاظ أبو الحجاج المزي وأبو عبد الله الذهبي الإمام صاحب تاريخ الإسلام وصاحب الكاشف وصاحب تذكرة الحصار وصاحب ميزان الاثدال وغيرها وأبو محمد البرزالي على الركن الطاوشي بإجازته العامة من أبي جعفر الصيدلاني وغيره قال وقرأ بها الحاظب أبو شعيد العلاء على أبي العباش بن نعمة بإجازته العامة من داود بن نعمر الفاخر لأن هؤلاء الأعلام إنما أجازوا ذلك قالوا لأن الرواية في أزمانهم لم يعد يعني يمدني عليها كبير شأن وإنما الغرض منها هو يبقاء سلسلة الإشناد فحيثما تيشر بقاء سلسلة الإشناد دون أن يترتب على ذلك قبح أو انقطاع فالجواز أولا قال وقرأت بها والقائن هنا هو الحافظ العراقي قال وقرأت بها عدة اجزاء على الوجيه عبد الرحمن العوفي باجازته العامة من عبد اللطيف ابن القبيطي وابي اسحاق الكاشغري وابي اسحاق الكاشغري وابي اسحاق الكاشغري وابن رواج والشب وآخرين من البغداديين والمصريين لكن يقول وفي النفس من ذلك شيء قال وانا اتوقف عن الرواية بها واهل الحديث يقولون اذا كتبت فقمش واذا حدثت ففتش والخلاصة ان الحافظ العراقي رحمه الله يرى جواز السماء بالإجازة العامة لكن يتوقف بالرواية بها وكانه وقف موقفا وسطا إلا أن هذا الكم الهائل من الأئمة الذين رووا بها مشغر بجواز ذلك خصوصا إذا عربنا أن الغرض من الرواية في الأزمان المتأخرة الرواية بالشمد إنما هو المحافظة على سلسلة الإسمان قال وما يعم مع وص حصري فالعلماء يومئذ بالثغري فإنه إلى الجواز أقرب قلت عياض قال لست أحسبو إذا اختلافا بينهم من من يرى إجازة لكونه منحفرة قال وما يعم يعني والإجازة العامة التي تأتي بوصف حفري يعني تحفر من إجاز لهم وإن كانت الصيغة صيغة عامة كقوله أجزت العلماء في الحجاج او أجزت فلاب العلم في الجهة المعينة فإن مثل هذا الوصف لا بأس به ولأن هذا يخرج المشألة من كونها مطلقة وعامة إلى كونها منحصرة قال وما يعمو مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالصغر فإنه إلى الجواز أقرب يعني من أجاز الرواية بالإجازة العامة فهو بهذا النوع من الرواية يجيز أو جوازه من باب أولا لأن هذا النوع أخص ممن قبله ولأن فيه وصف وقيد حصري يخصص ما كان قبله فإنه إلى الجواز أقرب قلت عياض يعني إن القاضي عياض رحمه الله صاحب كتاب الإلماع في معرفة الرواية وتقييد الشماء يقول لست أحسب في ذا كأنه ينفي الخلاف فيه بين أهل العلم وكأنه يرى جوازه لأن العلماء لا يختلفون فيه قال في ذا بينهم ممن يرى إجازة يعني إجازة العام لماذا لا يرى خلافا بينهم في ذلك قال لكونه أن هذا النوع من الإجازة منحصر فحصره مشعر بجوازه يقول الحافظ العراقي معلقا والإجازة العامة إذا قيدت لوصف حاصر فهي إلى الجواز أقرب قاله ابن الصلاح مع أنه منع الرواية بالإجازة العامة المطلقة لم يرها وأجاز هذا النوع لأنه أخص ولأن هذه الإجازة يمكن حصرها ويمكن معرفة من يفيد منها قال قاله ابن الصلاة ومثله القاضي عياط بقوله أجشت لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا أو لمن قرأ علي قبل هذا وقال فما أحسبهم اختلفوا في جوازه قال أو لمن قرأ علي قبل هذا وقال فما أحسبهم اختلفوا في جوازه ممن تصف عنده الإجازة يعني العامة ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة فلان وقد بر بنا أن هذا النوع من الإجازة جائز هذا النوع الثالث من أنواع الإجازة وهي إجازة معينة إجازة عام او إجازة لعام وقد رعينا أن الجمهور على جوازها فإذا حسرت وخصصت كانت إلى الجواز أقرب هذا هو الإجازة العامة وابن الصلاح كما مر بنا أنه لا يراها والحافظ العراقي قال إنه وإن روى يعني يرى جوازها لكنه لا يروي بها لأنها قد لا تفيد في نظره ولأنها لا تكشف عن عناية واهتمام بخلاف ما إذا كانت مقيمة محصورة فإنها تدل على اهتمام وعناية قال والرابع أي من أنواع إجازتي الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز تأجزت أجفله بعض سماعات كذا إن شمى كتاباً أو شخصاً وقد تشمى به شواه ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح أما المسمون مع البياني فلا يضر الجهل بالاعيان وتنبغ الصحه إن جملهم أو زملهم وتنبغ الصحه إن جملهم من غير عد وتصفح لهم يقول النوع الرابع من انواع الاجازه الإجازة في اجازه مجهول في بمجهول أن يجيز لناس مجهولون فأني يقول أجزت لأهل عصري أو أجزت للناس أو أجزت للأجفل والأجفل هم الطائفة من الناس أو الجماعة من الناس غير معينين بعد مسموعاتي ولم يعين مسموعا معينا فيكون له سماعات مختلفة يقول بعض سماعات او يسمي عجزته لمن اسمه محمد او محمد ابن علي او محمد ابن عبد الله وهذه الاسماع كثيرة لا يمكن تعيش معين منها رواية السنن وله مرويات كثيرة في كتب السنن بدلا روى كتاب السنن لأبي داود والسنن للنشاء والسنن للدارني وغيرها من كتب السنن كسنن شعيد بن منصور فيأتي ويقول أجزت لمن اسمه محمد ابن عبد الله أن يروي عني كتاب السنن وله في مروياته أكثر من كتاب اسمه السنم فهذا النوع من الإجازة هو الذي يسميه العلماء إجازة مجهول في مجهول وهذا الجمهور على ربه لأنه ليس فيه تعيين لا للمجاج ولا للمجاج لكن لو جاء الإنسان وقال له أجز محمد ابن عبد الله ابن علي المدني لكتاب سنن أبي داود أو في كتاب سنن أبي داود فقال أجزت لمحمد ابن عبد الله المدني في كتاب السنن فهنا يعتبر العلماء هذه إجازة معين في معين وإن لم يسمي الاسم كاملا لكن كونه ذكر أو ذكر له الاسم كاملا فأقر أو استفر مشعر بأنه أراد هذا المختصر وكونه عرف الكتاب أو أطلق الكتاب ما أنه شبق تقيده لأن الألف واللام هنا جاءت بمثابة العهد الذكري فخصصت الكتابة ولم تعمه كي يكون مجهولا قالوا فمثل هذه الصورة يصح التقيد وتصح الإجاجة قال والرابع الجهل بمن أجيز له يعني أن يجيز لأولاسي المجهولون او ما أجيزه حول الكتاب المجاز تأجزت أجفل بعض سماعاتي فهذه الأوصاب قوله أجفل أو قوله بعض سماعاتي لا تحدد النوع المجازي ولا المجازي في كذا إن سمى كتابا أجست لهؤلاء أو للناس أن يروا عني كتاب السنن وهذه التسمية لا تفيد لأن هناك عدد من كتب السنن لا ندري أيها المقصود او شخصا كان يقول أجست من اسمه محمد فإن هذه التسمية لا تحدد المراد قال كذاا اسما كتابا أو شخصا وقد تسمى به شواه اي تسمى بالكتاب غير هذا الكتاب كان يقول كتاب الجامع اجستك روايه كتاب الجامع وكتب كلمه الجامع عنوان اطلق على عدد من الكتب هذه الروايه فهذه الاجازه تعتبر اجازه مجهول إجازة في مجهول وكان يقول أجد فلانًا من الناس محمد بن عبد الله فيقول أجدت محمد بن عبد الله لكن دون أن يحدد شخصا أو يصفه بوصف يميزه عن غيره فإن داين يكون محمد بن عبد الله في دائرتي وفي عداد المجاهيل ولا تصح هذه الإجازة لكن لو قيد بوصف لأن يقول مثلا محمد بن عبد الله بن شعيد فكلمة شعيد تخرج غيره أو أن يقول مثلا الدمشق أو المدني أو المكي وهذا الوصف يخرج غيره ويعينه فعند إذن تكون الإجازة معلومة ومعينة وإلا فتكون مجهولة ولا تصح وهذا معنى قوله وقد تسمى به سواه ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح حيث هذا النوع من الإجازة لا يصح أما المسمون مع البيان أن يقول مثلا أجست أولاد فلان أو أجست محمد بن عبد الله بن فلان أو أجست الطائفة الفلانية بحيث أنهم ينحصرون ويظهرون ويعرفون فلا يضر الجهل بالأعيان وهذا كما قلنا لو جاء سؤال أو استجازه فلان أنا فلان ابن فلان أريد منك أن تجيزني فقال أجسر فلان ابن فلان وإن قصر بسمه ولم يذكره كاملا لكن هذا السؤال والجواب يكتب التعيين وعندئذ النقول تصح الإجازة هو هنا الغرض ليس طلبة العلم وإنما الغرض تحديد من أعطاهم هذه الإجازة لنهم حق أن يروع عنه بصيغة الإجازة أما المشمو مع البياني فلا يضر الجهل بالأعياني وتنبغ الشحة إن جملهم يعني كأن يذكروا في بيان أجلت من له وجود في هذه الحلقة أجلت طلبة العلم في هذا المسجد فهذا يعتبر نوع من الإجمال لهم لكن هذا الإجمال يمكن تحديدهم به من غير عد وتصفح يعني معرفة أعيانهم فإن مثل هذا النوع من الإجازة جائز يقولوا يعلمون وينبهون ويبين لهم الخطأ ويقلب منهم أن يتوبوا إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام في يوم غزوة ثقيف أو غزوة الطائف دا أن غزى بالمسلمين ونصره الله مر بجاء بجماعة من الكفار اتخذوا شجرة يربطون بها وينوطون بها يعلقون بها امتعتهم ظن منهم ان هذه الشجرة فيها من الفائده ومن الخير ومن النفع قال بعض اصحابه صلى الله عليه وسلم له اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر إنها الشنن ثم قال لتتبعون شنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جهر ضب اللي دخلتموا قالوا من يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني إذا ما كان اليهود والنصارى من يكون فنبههم وعلمهم فننبههم ونعلمهم ونكشف لهم عن الخطأ فإن تابوا فالحمد لله لكن إن أصروا فإن الحكم يتوقف على إن كان ما فعلوه من الشرك الأشغر كالحلس بغير الله فهذا ذنب كبير اقترفوه لكن لا يختم بكفره مخروجه من المله أما إذا كان مثلا ذبح لغير الله او استغاثة بغير الله مما, هو مما اختص الله به فهؤلاء يعني يحكموا بأنهم أشركوا عليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا ويعلموا هذا الحكم ويبين لهم الخطأ لكن ما ينبغي أن نتركهم ونهملهم وندعي أن هؤلاء مشركون دون أن نعلمهم لا نحكم عليهم بالشرك وبالكفر خصوصا مداما من يقولوا لا إله إلا الله إلا إذا أصروا وانتفت الشبه من أذهانهم لأنهم جد يكونون متعلقين ببعض الشبه فينبهوا ويعلموا ويبين لهم الشبه وتبحث لهم الشبه وبعد ذلك إذا أصروا يحكم عليهم بالشرك وبالكفر قال النوع الرابع من أنواع الإجازة الإجازة للمجهول أو بالمجهول للمجهول يعني إعطاء المجهول حق الرواية أو بالمجهول يعني الإجازة في كتاب لم يعرف أو في مرويات لم تحدث فالأول كقوله أجسته لجماعة من الناش مسموعاتي فالجماعة من الناس هذه غير معينة غير معروفة غير منضبطة لذلك كانت كان وصف جهالتي وفي قوله مشموعاتي ومشموعاته غير محددة ومعروفة ولذلك كانت جهالة والثاني الصورة الثانية في قوله لك بعض مشموعاتي أجلت لك فقد عين الشخصة لكن قوله بعض مسموعاته هذا الذي فيه الجهالة قال وقد جمعت مثال الجهل فيهما في مثال واحد ان تكون الجهالة في المروء ان تكون الجهالة في المجاج وفي المجاج به قال وقد جمعت مثال الجهل فيهما في مثال واحد وهو أجزت أجفلت بعض مسموعاتي قالوا الأجفلة بفتح الهمزة وإشكان الزاي وفتح الفائي الجماعة من الناس ومنه يعني مما يدل على أن كلمة الأجفل لا يراد بها الجماعة من الناس غير معينة حديث عائشة او ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أرسلت أجفلة من الناس وذلك في قصة خطبة عائشة في فضل أبيها وهذا مما وقع في مشألة أيام, أيام وقعة الجمل ومن أمزلتي هذا النوع أن يسمي شخصا وقد تسمى به غير واحد في ذلك الوقت كقوله أجست لمحمد فأجزت لمحمد بن خالد بن دمشقي وإذا رجعنا إلى كتب الرواية نجد أن هذا الاسم ينطبق على عدد من الناس فكذلك أن يقول أجزت لمن لإبراهيم بن محمد او لعلي بن محمد ونجد هذا الاسم متكرر عند كثير من الناس ومن أنزلة هذا النوى أن يسمي شخصا وقد تسمى به غير واحد في ذلك الوقت كأجزت لمحمد بن خالد الدمشقي مثلا أو يسمي كتابا فنحوي أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن أو كتاب الجامع أو كتاب المصنف أو كتاب المسند فهذه أسماء عامة لأسماء كتب تندرش تحت هذا الاشي فلابد من تنييزها قال وهو يروي عدة من الشنن المعروفة بذلك ولم يتضح مراده في المشألتين لا المجاج ولا المجاجة به فإن هذه الإجازة غير صحيحة أما إذا اتضح مراده بقرينا بأن قول له أجلت لمحمد بن خارج بن علي بن محمود الدمشق مثلا بحيث لا يلتدش فقال أجزت لمحمد بن خالد بن دمشقي إجابة عن السؤال فعرضنا بهذا القول وبالاختصار أنه أراد شخصا بعينه فعند إذن ترتفع جهالة المجاج أو قيل له أجزت لي رواية كتاب السنن لأبي داود مثلا فقال أجزت لك رواية السنن فالألف واللام هنا تدل على أن المراد به السنن الذي سبق ذكره فالظاهر صحة هذه الإجازة وأن الجواب خرج على المسؤول عنه وكذلك شم سمي للشيخ المسؤول منه المجاز له مع البيان المزيل من الاشتباع أي تكون الإجازة عندئذ معلومة ولكن الشيخ لا يعرف المسؤول له بل يجهل عينه فأني أتي شخص ويقول له يشلم عليك فلان من الناس ويقلب منك أن تجيز له أو أن تجيزه في رواية كتاب كذا أو في رواية مشموعاتك أو في رواية فيقول أجزت لفلان وإن كان لم يعرف عينه لكن هذا الحوار الذي جرى وهذا الاسم الذي ذكر يصرف الإجازة من الجهالة إلى, الإيه؟ إلى المعرفة قال وكذلك إذا سمي للشيخ المشؤول منه المجاز له مع البيان المزيل من ولكن الشيخ لا يعرف المشؤول له بل يجهل عينه فلا يضر ذلك والإجازة صحيحة كما لا يسترط معرفة الشيخ لمن سمع من الشيخ وإذا سئر الشيخ الإجازة لجماعة مسمين مع البيان في كما جرت به العادة يعني يأتي بخطاب يكتب فيه المستجيزون أسماءهم ويطلبون من الشيخ أن يجيزهم فيقول أجزت لمن في هذا الكتاب أو أجزت لمن في هذا الطلب أو أجزت لمن في هذا المجلس وإن لم يعرف أعيانهم فالإجازة ستعتبر معينة قال فأجاز لهم من غير معرفة بهم ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشماءهم واحدا واحدا قال ابن الصلاة فينبغي أن يصفح ذلك أيضا كما يصفح شماع من شمع منه على هذا الوصف إذن عرفنا من خلال هذا العرض أن إجازة المجهول لا تصفه والإجازة بالمجهول لا تصف لكن إذا وجد من القرائن ووجد من الأشباب ما رفع الجهالة وأصبحت الإجازة معينة أو محصورة فعندئذ لا بأس وتصف الإجازة ثم قال والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاؤها الذي أجازه أو غيره معينا والأولى أكثر جهلا وأجاز الكل معا أبوي على الإمام الحنبلي مع ابن عمروش وقال ينجلي الجهل إذ يشاؤها والظاهر بطلانها أفتاب ذاك طاهر قلت وجدت ابن أبي خيثمتا أجاز كالثانية المبهمة قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة وإن يقل من شاء يروي قربا ونحوه الأزدي مجيزا كتبا أما أجزت لفلان إن يريد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد هذا النوع من الإجازة ما يسمونه بالإجازة المعلقة يعلق الإجازة على الإرادة أجزت لمن يريد أو يعلقها على إرادة ومشيئة غيري أجزت لمن شاء فلان أن يجاز له أو يعلقها بإرادة المجاز أجزت لفلان إن شاء أن يروي فهذه الأنواع من الإجازة هل تصف أو لا نقل فيها الخلاف وأن جمهور المحدثين منعوها وأجازها القاضي أبو يعل الحنبلي وغيره أجاز ذلك النوع قالوا لأن هذا التعليق يعين هذا التعليق يعين حبوثا إذا علقها بمشيئته هو أو بمشيئة الطالب أو بمشيئة شخص معين والذين قالوا بأن هذا النوع من الإجازة لا يصف قالوا لأن هذا فيه جهالة ونحن قد لا نقف على ارادة المجيز او ارادة المجاج او ارادة الواسطة او ارادة من علق ارادته هذا يفضي الى الجهالة وما يفضي الى الجهالة يمنع او تبطل به الإجازة. قال الخامس التعليق في الإجازة بمن يشاءها الذي أجازه يقول أجيز من شئت من الطلاب وقوله من شئت من الطلاب قد لا يتعين ولا يعرف أو أجزت من شاء من الطلاب ونحن لا ندري من الذي رأى تلك المشيئة فلهذا كانت فيها جهالة أو غيره معينا أجزت من يريد فلان أو من يشاء فلان قال والأولى أكثر جهلا يعني وهذه الصورة أو الصورة التي قبلها فيها من الجهالة ما يدل على أنها لا تصح وأجاز الكلا أي هذه الصورة التي ذكرت سواء علقت بمشيئة المجيز أو بمشيئة المجاج أو بمشيئة الوافطة أجاز هذه الأنواع كلها أبو يعلى الإمام الحنبلي القاضي أبو يعلى ما ابن عمروس وقالوا إن هذه المشيئة تنكشف وتتحدث وتعرف وما دام أن هذه المشيئة نصل الى معرفتها اذا فتخرج هذه الصورة عن دائرة الجهالة الى دائرة العلم والمعرفة قال ينجل الجهل اذ يشاؤها يعني بمشيئته والظاهر فهذا قول الخافض او الامام العراقي الظاهر بطلانها بطلان هذا النوع من الاجازة قال وقد ابطلها افتاب ذاك طاهره والمراد بقوله قاهر سماه وفي قال قال ابن الصلاح والظاهر أنه لا يصفه بذلك أفتى أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري أفتى بذلك وعلله بأنه إجازة المجهور قلت والقائل هنا ابن الصلاح يعني أن من أهل العلم من المتقدمين من رخص وأجاز بهذه الصورة قلت وجدت ابن أبي خيفما صاحب كتاب التاريخ وهو من المتقدمين أجازة هذا النوع من الإجازة وقال أنه كتب لفلان وفلان وأجاز لفلان ولفلان ولمن أحبه فكونه قال ولمن أحبه وعلق اجازته لمن أحب دل ذلك على جواز ذلك عنده قال أجازك الثانية المبهمة وإن يقل من شاء يروي قربا يعني إذا علق اجازته على من يشاء قال هذه الصورة أيضا قريبة من الصورة التي ذكرها ابن أبي خيزمة وإذا قلنا أن ابن أبي خيزمة رأى ذلك في من يحب وعلق الإجازة على محبة من أراد فهذه الصورة ايضا قريبة منها ولا بعش بالإجازة فيها وغيره قال ونحو الأزبي مجيزا كتب أيضا هذا الإمام كتب بإجازته لمن أحبه فكان هذا سلف لمن قال بالجواج أما أجزت لفلام إن يريد هذه الصورة تعليق الإجازة بإرادته يقول هذه إذا أجزنا الحالتين الأوليين وهو الإجازة لمن شاء الإجازة لمن أحب فقولنا الإجازة أو أجزت فلام إن أراد الإجازة فهذا من بابه جوازه من باب أولا فالأظهر الأقوال جوازه فاعتمد يقول ناثرا ما نظمه النوع الخامس من عنواع الإجازة الإجازة المعلقة بالمشيئة قال ولم يفرد ابن الصلاة هذا بنوع وأدخله في النوع قبله على اعتبار أنه من باب إجازة المجهور وقال فيه جهالة وتعليق بشرط ولذلك اعتبره من غير المقبول يقول wa afrasu